Bismillah al-Rahman al-Rahim. Hamim, ayin, sin, qaf. Kedaliknya Yuhai ilaih, wa ilaladzina min qabnik Allahul Azizul Hakeem. Lahu maafil s- s- s- s- s- s- s-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 وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَوْيًا بَيْنَهُمْ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 الله لطيف بعباده يرزق من يساء وهو القوي العزيز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 ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم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 ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكد الزيح فيظلل رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير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 والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورا بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون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 وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء